قلبي تتباعك لحق علي لحق علي طم معك روح سافر غيب لك قلب يمكن طمعك دقات قلبي بتتبعك الحق علي الحق علي طمعك وروح سافر غيب لك قلب يمكن يردعك Je weet, erg bijbelkatholiek, maar ik ben niet zo. من غيرك يا سابح بالجو الناعم علمي اتفقنا اثنين نادب اتوا من غيرك يا سابح بالجو الناعم نتنين ننبها سوا وقد ما تحملت منك بالهوى واشقيت وتلوعت الله يلوعت واشتاكر غير عرب ترجع لي بعد الغياب اذكرنا بترتاح من كسر العتاب وقلوبنا بتقسر رباك بعد الجفا روحك بروحي بتجمعك واحتاج الرئي لك قلب يمكن يردعك الله الله معك نكاد ايدي بتبعد حق علي علي